بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع عشر من مجال سمع كتاب اللولو المكنون في ثيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة فقد أخرج الإمام أحمد في مصناده والحاكم والترمذي في جامعه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ثم أمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صديقي وأخرجني مخرج صديقي واجعل لي من لدنك سلطان النصير قال الشيخ عليه التونطوي رحمه الله تعالى هاجر المسلمون ولم يبق في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان اثنان مرافقوه في السفر ووكيله في مكة رجلان كان أول من أسلم وآخر من هاجر سيد الكهول أبو بكر الصديق وسيد الشباب علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتأخر الربان الشريف على ظهر الباخرة الميؤوس منها فلا ينزل حتى ينزل الركاب جميعا وكما يتأخر الراع الأمير عند المفاذة فلا يجوز حتى يجوز القطيع كله تأخر صلى الله عليه وسلم يحمي أتباعه ويستقبل بصدره الخطر اطلع الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر قريش وقد أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على تبيت المشركين قتلى كما ذكرنا قبل قليل وأنزل عليه قوله تعالى وإذا بك الذين كفروا ليثبطوك او ياقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه صلى الله عليه وسلم ولما اذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة قال لجبريل عليه السلام من يهاجر معي قال ابو بكر الصديق فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ليخبره بذلك وليرتب معه امر الهجره روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقي الأبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر في داء الله أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فؤذن الله، فدخل فتأخر أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه, وسلم عليه وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي اسماء بنت أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابو بكر أخرج من عندك؟ فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد أذن لي في الخروج والهجرة فقال أبكر يا رسول الله الصحبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة قالت عائشة رضي الله عنها فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح ثم قال أبكر يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت وعلتهما للخروج فاخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم احداهما وهي الجدعاء استأجر عبد الله بن أريقط دليلا واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر رضي الله عنه عبد الله ابن أريقط رجلا من بني الديل بن بكر هادي الخريته والخريت الماهر بالهداية أي هداية الطريق وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما التي أعدهما أو بكر للهجرة تناقض غريب وكانت قريش رغم عدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورده قوس واحدة عظيمة ثقة بأمنته وصدقه وفتوته فليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقته به فكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الكثير من هذه الودائع فأمر علي رضي الله عنه بأن يتخلف بمكة حتى يؤديها عنه وصدق الله العظيم إذ يقول قد نعلم إنه لا يحزرك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون تطويق المشركين منزل الرسول صلى الله عليه وسلم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله ينتظر مجيء الليل وهو على علم بما اتمرت به قريش من المكر فلما كانت عتمة الليل اجتمع كفار قريش على باب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدونه متى يدام فيثبون عليه وهم ابو جهل بن هشام الحكم بن ابي العاص عقبة بن ابي معيط اميه بن خلف زمعة بن الاسود طعيمة بن عدي ابو لهب ابي بن خلف نبيه بن الحجاج وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئه حتى وقف أبو جهل لعنه الله وقفة الخيلاء وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء ان محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جهنان كجنان الأردن وان لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانهم قال لعلي بن أبي طالب نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بخروجه مع أبي بكر رضي الله عنه خروج رسول صلى الله عليه وسلم من بيته إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ويخترق صفوفهم وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وأخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب في يده فجعل ينثره على رؤوسهم وهو يترق قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمها على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر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 وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبقى منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا مغضى إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وباقي المشركون ينتظرون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خرج وقد أعمى الله أعينهم عنه خروج الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر إلى غار ثور غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه وكان أبي بكر رضي الله عنه يترقب وصول الرسول صلى الله عليه وسلم في أي ساعة بعد أن اتفقا على الصحبة في إجرى فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإلا أبو بكر رضي الله عنه قد أعد للسفر عدته قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما أحث الجهاز وفي الليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته حتى لا يراهما أحد وسلك طريقا غير معهودة فبدلا من أن يسير نحو الشمال ذهب إلى الجنوب حيث يوجد غار ثور وهو جبل وفيه الغار اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأوي إليه لتضليل المشركين وذلك لأنه يعلم أن قريشا ستجد في طلبه وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول والتي هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة آخر نظرة لمكة ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم المكة أخذ ينظر إلى مكة نظرة الوداع وهو يقول والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا اني أخرجت منك ما خرجت وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطيبك من بلدة وأحبك الي ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك خرج الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى ولقد شرقت من بعد وغربت ورايت بلادا لا احصيها عددا فما رأيت فيها اجمل من دمشق ابهى كذلك ام تجرون في عيني لانها بلدي وكل انسان بلد بلده على سائر البلدان لقد عرفت من ذهب الى امريكا وعاش في اكبر مدنها واستمتع بمنتجات حضارتها ووسائل الطرف فيها فما أنسته نيويورك وناطحة السحاب فيها ما أنسته إلا قريته وبيته المبني من الخشب واللبن وكان يحس أنه في أمريكا غريب نزير في فندق ما شعر بالاستقرار إلا لما وصل قريته وولج الدار وهذه لعمري من حكيم ما قدر الله ولو الحكمة البالغة في كل ما قدر ولولا ذلك لجتمع الناس كلهم في مواضع المال والجمال وخالبات البلاد الفقيرة واقثرت تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة ولقد بشر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيرجعه إلى مكة منتصرا فأنزل عليه قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الرب أعلم من جاء بالهدا ومن هو في ظلال مبين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى لردوك إلى مكة قال إلى مكة. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ختم الله السورة ببشارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة طاهرة لأعدائه فإذهما في الغار روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحديث الطويل حديث الهجرة ثم لاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل ثور فكانا فيه ثلاث ليال فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كانك رسول الله حتى أستبري لك الغار فدخل واستبرأ ثم تذكر أنه لم يستبري الجحر الذي فيه فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبره فدخل فاستبرى ثم قال إنزل يا رسول الله فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار قال ابن هشام فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمس الغار لينظر فيه سبع أو حي يقير رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه مواقف مشرفة لآل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يبيت عندهما وهو غلام شاب ثقف لقن فيدرج من عندهما بساحد فيصبح مع قريش بمكة كبائث فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام دور عامر بن فهيرة رضي الله عنه ويرى عليهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه مولى أبي بكر الصديق حتى من, من غانم فيريحها عليهم حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم او بكر في رسل ثم يشرح عامر بن فهيرة رضي الله عنه فيصبح في رعيان الناس كبائت فلا يبطن به يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاثة في الغار وكان عمرو بن فهيرة رضي الله عنه يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر الصديقي بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه دور أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تأتيهما بالطعام. روى الإمام البخاري فصحيه عن اسماء رضي الله عنها قالت صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر حين أرادا المليلة فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي قال فشقيه ففعلت فسميت ذات نطاقين وقال ابن عباس رضي الله عنهما أسماء ذات النطاق فنرى أن ابا بكر رضي الله عنه ساخر كل ما يملك من أهل ومن مال ومولا على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة فأيه فضل هذا وأي شرف هذا الذي حازه ابو بكر الصديق رضي الله عنه أنفق ابو بكر رضي الله عنه كل أمواله في الهجرة روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن والحاكم عن أسماء بن عباس بكر رضي الله عنهما قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم قالت وانطلق بها معه قالت فدخل علينا جد أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال والله إني اراه قد فجعكم بماله مع نفسه قالت قلت كلا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا قالت فأخذت أحجارا فوضعتها في قوة البيت كان أبي يضع فيها ماله ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال قال فوضع يده عليه قال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا بلاغ لكم قالت أسماء ولا والله ما ترك لنا شيئا ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيئين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ورهب ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أنفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا خروج قريش في طلب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أما المشركون فقد بقوا ينتظرون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته وقد خرج وأعمى الله اعينهم عنه فما شعروا إلا ورجل يقول لهم ما تنتظرونها هنا قالوا محمد قال خيبكم الله قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لشأنه ما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب فكأنهم لم يصدقوا فجعلوا يتطلعون من شق الباب فيرون النائم على فراشه مسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده فما كذلك حتى اصبحوا فدخلوا عليه وكشفوا البرده فإذا به علي رضي الله عنه فقال والله لقد قد كان صدقان الذي كان حدثنا فسأله أين صاحبك فقال لا أدري فجن جدون قريش حينما تبين لها خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وصاروا يهيمون على وجوههم طالبا له وجعلوا لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه مكافأة ضخمة قدرها مئة ناقه لمن يأتي بهما إلى قريش حيين أو ميتين أبو جهل لعنه الله يلطم أسماء رضي الله عنها قال ابن إسحاق فحدثت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما انها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر اتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا بنت أبي بكر قالت قلت لا أدري والله أين أبي فرفع أبو جهل لعنه الله يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي قالت ثم انصرفوا لا تحزن إن الله معنا عند ذلك ركب الفرسان وقصاص الأثر في كل وجه وانتشر في الجبال والوديان يطلبونهما أي الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه واشتد الطلب لكن من دون جدوى حتى انتهوا إلى الجبل الذي فيه الغار وصعدوا الجبل ووصلوا إلى فم الغار ولم يق بينهم وبين العثور على رسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا أن ينظر أحدهم إلى تحت قدميه وكانت أدق لحظة مرت بها الإنسانية في رحلتها الطويلة وكانت لحظة حاسمة فإما امتداد شقاء لا نهاية له وإما افتتاح سعادة لا اخر لها وقد حبست الإنسانية أنفاسها ووقفت خاشعة حين وصل الباحثون إلى فم الغار ولم يبق بينه وبين العثور على منشودهم إلا أن ينظر أحدهم إلى تحت قدميه ولكن الله تعالى حال بينهم وبين ذلك روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لابصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما ضدنك الله ثالثهما وفي رواية عروة بن الزبير في مغازيه قال واتى المشركون على الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى طالعوا فوقه وسمع أبو بكر أصواتهم فاكبر عليه الهم والخوف فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه السكينة وفي هذا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 وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فلما انتهى هؤلاء الكفار إلى باب الغار قالوا هاهنا انقطع الأثر واختلط عليهم الأمر فلما رأوا نسج العنكبوت على باب الغار قالوا لو دخل هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه فانصرفوا قلت كانت معجزة أكرم الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وتتجلى هذه المعجزة في أن هؤلاء الكفار لم يتكلف أحد منهم أن ينظر داخل الغار وإنما وقفوا على باب الغار فلما رأوا نسجل عن كبوتي قالوا لو دخلها هنا لم يكن نسجل عن كبوت على بابه ثم انصرفوا قال أحمد الشوقي رحمه الله تعالى سل عصبة الشرك حول الغار تائمة لولا مطاردة المختار لم تسمي هل أمصروا الأثر الوضاء أم سمعوا همس التسابيح والقرآن من أمامي وهل تمثل نسجل لَهُمْ كبوت لهم كالغاب والحائمات فأذبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهازمين مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الغار أقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأوبكر الصديق رضي الله عنه في الغار ثلاثة ليال حتى إذا خمرت عنهما نار الطلب وساكان عنهما الناس جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحالا وانطلق معهما عامر بن فهيرة يخدمهما وكان خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار في آخر ليلة الاثنين في السحر لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول قال الحاكم في المستدرك تواترت الأخبار أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي قال إنه خرج المكة يوم الخميس قال الحافظ الفتح ويجمع بينهما بأن خروجه صلى الله عليه وسلم المكة كان يوم الخميس وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين لأنه أقام فيه ثلاث ليال فهي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وخرج في أثناء ليلة الاثنين الطريق إلى المدينة ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكر رضي الله عنه على معهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه أردفه أبو بكر خلفه ليخدمهما في الطريق ليس معهما أحد من الناس غيره وغير الدليل عبد الله بن أوريقط فانطلق الأربعة إلى المدينة قال ابن إسحاق فلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أوريقط سلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عرض الطريق أسفل من عصفان ثم سلك بهما على أسفل أماجن ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرارة ثم سلك بهما ثانية المرة ثم سلك بهما لقفا ثم أجاز بهما مذلاجة لقف ثم استبطنا بهما مذلاجة محاج ثم سلك بهما مرجح مجاج ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين ثم بطن ذي كشر ثم أخذ بهما على الجداجد ثم على الأجرد ثم سلك بهما ذا سلم من بطن مد لجت تعهل ثم على العبابيد ثم أجاز بهما الفاجة ثم هبط بهما العرج ثم سلك بهما ثانية العائر عن يمين ركوبة حتى هبط بهما بطن من ثم قدم بهما قباء على بني عمر بن عوض أحداث جرت في الطريق إلى المدينة روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مرضيف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهدي السبيل قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير شأن سراقة ابن مالك رضي الله عنه روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما والإمام أحمد في مصنده عن سراقة ابن مالك قال بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدرج اذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آلفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا يبتغون ضالة لهم فقال الرجل لعل وسكت قال سراقة ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت بيتي فأمرت جارية أن تخرج لي فرسي وأخذت رمحي فخرجت به أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه قالت سراقة فلما دنوت منهم حيث يسمعهم الصوت عثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره ألا أضرهم فركبت فرسي وعصيت الأزلام فرفعتها تقرب به حتى إذا ذنوت منهم عثرت بفرتي فخررت عنها فكمت وركبت فرتي حتى إذا ذنوت منهم وسمنت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأو بكر يكثر اللفات قال أبو بكر يا رسول الله هذا الطلب قد لا فقال صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا حتى إذا ذنوت منهم فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة قال أبكر رضي الله عنه يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكى فقال صلى الله عليه وسلم لم تبكي قال أما والله ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراقه فقال اللهم اكفناه بما شئت قال سراقه فساخت يذا فرتي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فناهضت فلم تكت تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان قال سراقه فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت من الحبس عنهم أن يظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا في كديه وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليه الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عن قال سراقة فسألته أن يكتب لي كتاب أمان فأمر عامر ابن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم بيضاء ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل سراقة لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رد قال ووفى لنا فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له رواية ضعيفة مشهورة وأما الرواية المشهورة عن سراقه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك إذا لبست ثواري كسرى فلما كان في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت المدائن جاء بثواري كسرى إلى عمر رضي الله عنه فدعا سراقة من مالك فألبسه إياهما وقال له ارفع يديك فقال الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما سراقة من مالك بن جعشم أعربيا من بني مذرج فهذه اللواية أوردها الحافظ في الاصابه وابن عبد البر في الاستيعاب بإسناد منقطع قلت مجيء كنوز كسرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثابت فقد أخرج البغوي في شرح السنة بسند صحيح عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال لما اوتي عمر رضي الله عنه بكنوز كسرة قال له عبد الله ابن الارقم الزهري ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسيمها قال لا يضلها سقف حتى أمضيها فأمر بها فوضعت في صوح المسجد وباتوا يحرسونها فلما أصبح أمر بها فكشف عنها. فرأى فيها من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألؤ منه البصر قال فبكى عمر فقال له عبد الرحمن ما يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر رضي الله عنه كلا إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العذاوة والبغضاء الحديث سقي اللبن أخرج الشيخان في صحيحيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب احدا فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام فقال لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قلت فهل أنت حالب لنا قال نعم فأمرته فاعتقل شاتا من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إهدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوففقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشارب حتى رضيت ثم قلت قد آنت الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد خدمة التابع الحر للمتبوع في يقظته والذب عنه عند نومه اثنان وفيه شدة محبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأدبه معه وإثاره له على نفسه ثلاثا وفيه أدب الأكل والشرب واستحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب أربعة وفيه استصحاب آلة السفر كالإداوة والسفرة ولا يقده ذلك في التوكل السلام روى الحاكم في المستدرك والبهقي في الدلائل بسند صحيح على شرط الإمام المسلم عن قيس بن النعمان قال لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر مستخفيين مر بعبد يرع غنما فاستسقياه من اللبن فقال ما اندي شات تحلب غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخرجت وما باقي لها لبن فقال أدع بها فدع بها فاعتقالها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت قال وجاء ابو بكر رضي الله عنه بمحجن فحلب فسقى أبا بكر ثم حلب فسقى الراعي ثم حلب فشرب فقال الراعي بالله من انت فوالله ما رأيت مثلك قط فقال صلى الله عليه وسلم أوى تراك تكتم علي حتى أخبرك قال نعم قال فإني محمد رسول الله فقال الراعي أنت الذي تزعم قريش انه صابئ. فقال صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقولون ذلك فقال الرعي فأشهد إنك نبي وأشهد أن ما جئت به حق وإنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متابعك فقال صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك يومك فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا قصة ضعيفة روى الإمام احمد في مصنده بسند ضعيف عن سعد الدليل أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم معه أو بكر وكان ذي بكر عندنا بنت مسترضعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة فقال له سعد هذا الغائر من ركوبه وبه للصاني من أسلم يقال لهما المهانان فإن شئت أخذنا عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ بنا عليهما قال سعد فخرجنا حتى إذا أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه هذا اليماني فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فأسلما ثم سألهما عن اسمائهما فقال نحن المهانان فقال صلى الله عليه وسلم بل أنتم المكرمان وأمرهما أن يقدم عليه المدينة فخرجا حتى أتى ظاهر قباء فتلقى بن عمري بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبو أمامة أسعد بن زرارة فقال سعد بن خيثمه رضي الله عنه انه اصاب قابلي يا رسول الله افلا اخبره لك ثم مضى حتى اذا طلع على النخل فاذا شرب مملوء فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر رضي الله عنه فقال يا ابا بكر هذا المنزل رايتني انزل الى حياض كحياض بني مدرج قصه ام معبد الخزاعيه رضي الله عنها أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعامر بن فائرة رضي الله عنه والدليل عبد الله بن أريقت وفي الطريق مروا على خيمة أم معبد الخزاعية وكان منزلها بقديد وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بثناء الخيمة ثم تسقي وتطعم من مر بها فسألها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرميلين مسنتين فنوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شات في جانب الخيمة فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه الشات يا أم معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم قال صلى الله عليه وسلم هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك قال صلى الله عليه وسلم أتأذنين لي أن أحليها؟ قالت إن رأيت بها حلبا فاحلبها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسم الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرد فاجترت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط فحلب فيه تجا حتى علىه البهاء ثم سقها حتى رويت وسق أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم حتى أراضوا ثم حلب فيه ثانية على هدة حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها وارتحلوا عنها فقال لما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق عن عجافا ياتساوك نهزالا فلما رأى أبو معبد اللبن عجب فقال من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل ولا حلو في البيت قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا فقال صفيه لي يا أم معبد فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءه ابلج أبلج الوجه حسن الخلق لم تحبه ثجله ولم تزريه صعله وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صاهل وفي عنقه سطع وفي لحياته كثافه أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعلاه البهاء أجمل الناس وابهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق فصلا لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا تنشأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر ثلاثة منظرا وأحسنهم قدر له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابث ولا مفند فقال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يدرون من صاحبه وهو يقول جزى الله رب في خير جزائه رفيقين حلا خيبة أمي معبدي جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمة أمي معبدي هما نزلا بالغار وارتحلا به فيا سعد من أمسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجاز وسؤدري ليهن أبا بكر سعاد جده بصحبته من يسعد الله يسعد سألوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهد دعاها بشات حائل فتحلبت عليه صريحا درة الشات مزبديه قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها مكثنا ثلاث ليال وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشده هذه الأبيات والناس يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة اسلام بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أخرج بن صعد في طبقاته عن عاصم الأسلمي قال لما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتير المدينة فانتهى إلى الغميم أته بريدة بن الحصيب فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم هو ومن معه وكانوا زهاء ثمانين بيتا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التعيشاء فصلوا خلفه وأقام بريدة رضي الله عنه بأرض قومه ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد فشاهد معهم مشاهدة وشاهد الحديبية وباعة الرضوان أرى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة وكان بريدة رضي الله عنه ممن تطاول لأخذ اللواء يوم الخيبر فقد اخرج الإمام أحمد في مسنده بسند قوي على بريدة رضي الله عنه قال حاصرنا خيبر فأخذ اللواء ابو بكر فانصرف ولم يفتح له ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له وأصاب الناس يومئذ شدة وجاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دافعني اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغدى ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم فدعا عليا وهو أرمل فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء وفوتح له قال بريدة رضي الله عنه وأنا في من تطاول لها وكان بريدة رضي الله عنه من ساكني المدينة ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا ثم خرج زهن إلى خراسان فأقام مرو حتى مات ودفن فيها وهو آخر من مات من الصحابة في خراسان وكان ذلك سنة اثنتين وستين للهجرة إهداء الزبير وطلحة ثيابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وقبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة لقي الزبير بن العوامي رضي الله عنه في رجب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكست الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياض وعند ابن سعد في طبقاته عن عبد الله بن سعد عن أبيه أنه قال لما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخرار في هجرته إلى المدينة فكان من الغد لقيه طرحة بن عبيد الله رضي الله عنه قادما من الشام في عير فكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من ثياب الشام وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بالمدينة من المسلمين قد استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم السيرا ومضى طلحة رضي الله عنه إلى مكة حتى فرغ من حاجته ثم خرج بعد ذلك مع آل أبي بكر رضي الله عنه فهو الذي قادم بهم المدينة نزول الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه في قباء وكان الأنصار لما بلغهم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة يخرجون كل يوم إذا صلوا الصبحاء إلى الحارة ينتظرونه أول النهار فإذا اشتد الحر رجعوا إلى منازلهم فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة أرباع عشرة من البعثة وهي السنة الأولى من الهجرة الموافق الثالثة والعشرين من سبتمبر سنة وعشرين وستمائة من الميلاد خرجوا على حادتهم فلما حمى الحر رجعوا فلما رجعوا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من اطامهم لأمر ينظر إليه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول به مسترب فلم يملك اليهودي أن صرخ بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة وسمعت الرجة والتكبير في بني عمر بن عوف وكبر المسلمون فرحا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة فطافق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي ابا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فاحداقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كرثوم بن الهدم أحد بني عمر بن عوف وقيل على سعد بن خيثمة والأول أثبت يقول من يذكر أنه نزل على كلثوم إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم جلس للناس في بيت سعد بن خيتمه وذلك أنه كان عزبا لا أهل له وكان منزل العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمه وكان يقال لبيت سعد بن خيثمه بيت العزاب فالله علم أي ذلك كان أما أبو بكر رضي الله عنه فنزل على خارجة بن زيد أخي بن الحارث بن الخزرج بالصنح وهذا هو الصحيح وتزوج أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك حبيبة من تخارجة ابن زيد رضي الله عنها وولدت له أم كرثوم وكان ولادتها بعد وفاة أبو بكر رضي الله عنه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح وروى الإمام مالك في الموطع بسنة صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت نحلني أبي جاد عشرين وثقى من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال لها إنما هو الآن مال وارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى قالت فقلت يا أبتي إنما هي اسماء فمن الأخرى قال ذو بطن بنت خارجة أرها جارية ثم أوصى أن تغسله امرأته وهي اسماء بنت عميس ألخة رضي الله عنها وقيل نزل بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب بن إساف الانصاري وهو قول ضعيف لأن خبيبا كان مسركا في ذلك الوقت ولم يصلم بعد فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكلة الآثار بسند ضعيف لكن يتحسن بشواهده عن عبد الرحمن بن خبيب بن عن قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نصلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم فقال صلى الله عليه وسلم أو أسلمتما؟ قلنا لا فقال صلى الله عليه وسلم فلا نستعين بالمشركين على المشركين قال فأسلمنا وشهدناه معه الحديث هنا انتي مدلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته